سوت تراس تقارب الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ص ف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفيا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 وقال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب اجعل لي ايه قال ايهك الا تكلم الناس ثلاثه ليال سويا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 وَبَرًّا بِوَالِدَيَّ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْ يَوْمِ مَوْلِدِ وَيَوْمِ يَمُوتُ وَيَوْمِ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَنَبَّذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا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 فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مُتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيَامًا مَّنسِيَّا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا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 عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا شقيا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 ان لله لمن حمده الله اكبر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 قُلْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَغْنِي عَنكَ شَيْئًا يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهذك صراطا سويا يا ابتي ان يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابتي مخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب ان تعن عن الهاس يا ابراهيم لا ان لم تنته لارجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيا واعتذركم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا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 اِذَا سُئِلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا الله أكبر الله أكبر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 أمي الله لمن حمده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 يقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحطرنهم حول جهنم جثيا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ عَنكُم مِّن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ مَيْتًا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اسْتَقَوْنَا نَذْرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَسَدًا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا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 أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّاءَ فَلَا تَعْجَل عليهم إنما نعد لَّهُمْ إِنَّمَا نَعُذُّ لَهُمْ عَذَابًا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْتَهُ وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَيَذَّاءَ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْتُمْ عَوْلٌ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَد احصاهم وعدهم عدوا وكلهم آسي يوم القيامة فرجا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود فإن ما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتعذر به قوما الندى وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ٱللَّهُ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ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 ان الساعه اتيه اكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها والسبع هو فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكر عليها واهوش بها على غنم ولي فيها مآرب اخرى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 آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى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 كَنُسَبِّحُكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ تَسْخُ لَكَ يَا مُوسَى الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ Allah all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 قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطغَى قَالَ لَا تَخَفْ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ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 قال علم وعند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك وسلك لكم فيها سبلا وانزل وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى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 قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتي انك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس صحا تَسَوَّلَ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَسَا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امرا بينهم واسروا نجوى قالوا اننا ذانا لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحر ما ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم اتو صفوا وقد أفلح اليوم من استعلى سمع الله لمن حمده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 فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النقل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا لا كنت ما انت قضى انما تقضي هذه الحياه الدنيا اننا امننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من يئس ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا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 ومن يحمل علي غضبي فقد هوا واني لغفار لمن تاب وآمنا لمن تاب وآمنا وعمل صالحا ثم اهتدى يا الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر അല്ലാഹ് <laughs>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 قال يا قوم الم يعيدكم ربكم وعدا حسنا اف طال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم وضب من ربكم فاخلفتم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حُمِرنا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 وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم من اسفى انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما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 يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَقَافَتُونَ بَيْنَهُم إِلَّا بِالسُّمِّ إِلَّا عَشْرًا نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إن لبثتم إِلَّا بِالسُّمِّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ ي namesبُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَدْرَأُ قَعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا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 وعنت الوجوه للحين القيوم وعنت الوجوه للحين القيوم وقد خاب من حمل الظلم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم ولا حطما وكذلك انزلناهم قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحثث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي وقر رب زدني علما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 فأكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه بغوا ثم اجتباه, فتاب وهدا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قَالَهُمْ فِطَامَنَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَدُو فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آمن ليل فسبح واقرا في النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك الى ما استعنا به ازواجا منهم زهره حياه الدنيا لنفسهم فيه وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يُؤْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوْ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مِمَّنْ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ولو اننا اهلكنا بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزا قل كل متربص فتربصوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى اللهُ أَكْبَر سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ